الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوء استوء أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 للين امين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاءن احوا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 The الله is the one who run my command in the family Allah é Clay! Allah is Awaker! Allah is Awaker! Allah is Awaker!